وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَذَٰلِكَ لِنَفْسٍ لِّنَذِكَّرَهَا فَمَن يُرِدْ سَوَاءَ الدُّنْيَا نُكَفِّرْ عَنْهُ ذَٰلِكَ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّكَ وَمَن يُرِدْ الْأَخِرَةَ نُؤْتِهِ مِنْهَا ومن يُرِيدُ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِيدُ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِيهِ